والثاني والثالث الفوارق بينهم بسيطة غير أن هذا الترتيب لا يأتي للخطورة إنما يأتي على حسب تأثر المجتمع بأفكار ومناهج هؤلاء الذين هم في قفص الاتهام وكان المتهم الأول من الأفكار المنحرفة القريبة من وجدان الناس أشعاراً وقصائد ومدحب وذلك مما له وقعه وكان استشراؤه بين الناس أعظم وفتنته للناس أكبر ثم جاء الحديث عن المتهم الثاني وسبب الحديث عن المتهم الثاني أول شيء هو قول الله عز وجل الذي بدأ به الأخ الكريم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فاستبانة طريق المنحرفين وبيان ضلال المجرمين من الدين وكثير من الناس يتعامل مع هذه القضايا باعتبار الحساسية المفرطة والعاطفة الواهمة ما تتكلموا في الناس والزلمات وأذكروا محاس موتاكم وما تختاب الناس يقولك ما تختاب وبذلك يغارون على شيوخهم أكثر من غيرتهم لدين الله تقول لي يا مع الشيخ ده قال كيدا كيدا كيدا عنده طعم في الدين كيدا وكيدا توري. يقول لك يا اخي انت برضو أمشي تقلب مع الشيخ الشيخ لما قال الكلام ده شاورني لما نطلع كلام الفارغ ده استشارني طلع وين في صالون ها ولطلعوا للجنة كلها كتبوا أشعار مدحوه الناس وكذا ولذلك استبانة سبيل المجرمين هي من صميم الدين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقلا عن يحيى بن يحيى النيسابور أنه قال الرد على أهل البدع أعظم من الجهاد في سبيل الله ولأن الجهاد في سبيل الله ما أقيم إلا لحفظ الدين والرد على أهل البدع محافظ للدين وناشر للعلم الصحيح ولذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني المتهم الأول الذي لم نفصح عنه بعد استشرى أمره بين الناس وكثر الفساد المنظم في المجتمعات والانشراف المبرمج له والمخطط له فكثير من الفساد الذي يقع في ديارنا ظني بل في العالم أنه ليس على سبيل الصدفة إنما هو من قبيل التخطيط. في عشر سنوات ترد الزيت والشارع والمظهر العام كما يقولون وهذا من إشكالاتنا أن لا نواجه الحقائق بالشريعة يقول لك في زواج عرفي وبنات مبرجات وأغاني ومسارح يقول لك الظواهر السالبة الظواهر السالبة إنت يا نص القرآن قال فساد ظواهر سالبة ده كله اسمه فساد ما اسمه ظواهر سالبة يعني أنت بتد في الدولة عشان تحارب الفساد أول شيء تحرره ظهر الفساد وده اسمه فساد ما اسمه ظواهر سالبة ظواهر سالبة كلام بتع بتعتنقي ولذلك هذا الفساد كله ازدياد حفلات المسارح المجون التبرج إزدياد نسبة الزواج السري الأغاني وانتشارها واستشرائها في الشباب استشراء النار في الهشيم واغلب الناس يقولون أن الأصل مشروع ولكن حتى ولو سلمنا أن الأصل مشروع فإن الزيادة فيه تفضي إلى تحريمه بقاعدة المآلات والنهايات إن المشروع إذا أفضى إلى ممنوع صار ممنوعا يقول لك يا شيخ عنده حفلة اي حفله في نادي وفي فندق ما في حفله حلال كلها حرام يقول لك يا شيخنا الرسول ما قال غنوا ارسلوا الجواري بجمال سرفور يغنوا بموسيقى وير يغنوا شنو بالموسيقى والهلايه دي كلها بس, بس في لك في حاجه يقول لك حديث الجواري عنده اصل لكن بعد يتوسعوا له التوسع حفلات وزور لو كم راجلين تعبان ثلاث ساعات والله انا منرضى يعني بكون زعلان على زول ده بس يا تعبان زول ده تعب شريف خلاص يحوم بي يحوم ويظن يا زرف شنو الحاصل شنو في شغله ده ده اينس ده يا أخي ده ولا ولا ليه عندنا ده عرس له كويس ويجوا ناس وبطاقات طاقه شنو ما عارف والفنان غني وما عارف بعد الساحه ده, ده شريف هتستمر ولا بعد ذاته تزحوها الساحه ده سته الناس يلبصوا لحد الصباح الفساد ده كله في تقديري منظم لعبته في الأساس أفكار ومناهج قبل أن يكون سلوكيات ومظهر في أساسه ينطلق من أفكار ومفاهيم ينبغي أن نحارب وأن نحاصر هذه المفاهيم اصوليا وعقديا وفكريا من أجل بيان شرها على الناس ثم حدث عن الجوال وعن إشكالاته الصور المتبادله الرسائل بين الجنسين شاب ارسل لي شابه وشابه ترسل لي شاب زملا في المدرسه في الجامعه زملاء في محل الشغل يا ناس ان شاء الله يكون ما صح بس ان شاء الله نكون يكون في رسائل زي دي النكات القذره بالمناسبه في محاضره لسه ما طلعت نقاط باقي لي فيها زي 6 نقاط كده كتبتها جاهزه اسمها شنو امسك حرامي الجوال اكبر حرام بشيل الزمن تخوش على ناس يضرب لك زول وخاش على و تنظر كويس الاحكام بتحت الجوال هل عنده احكام الاستئذان اذا قيل لكم رجعوا فرجعوا تخطوا في الصامت جايز ولا ما جايز الكاميرا بتحتو دي ناس سلفيين بيدقون شاري كاميرا في الجوال و حيمين يا ناس المجتمع اثر عليكم للدرجة دي التصوير ده محرام؟ أشيله بيجه حلال ميتال وكنا وررونا الشدة. ترجعه والله يبي يصور يا زور والله يغيتو جنس أشياء. عشان أوريك إنه المجتمع بتياره أحيانًا يؤثر حتى علينا. يا أخي بعض الزيجات بتحت الناس الملتزمين فيها توصل. جابوا غنايا وجابوا شنو ورقصوا زيجات يا ناس. أشيله توه تعبتوا ولا شنو؟ فترتوا. فترت من الدعوه حرام دي فترت منه ولا شنو داري تجاروا الناس والله أشياء عجيبة خلاص الجوال دي عنده كتلة احكام احكام التصوير بتاعته الجوال الذي يخترق الحواجز ويدخل البيوت ويصور النساء وتتبادل الصور احكام احكام شنو والى غير ذلك محاضره قريب ان شاء الله اسمها امسك حرام والله الجوال ده يطلع بحرام. يا أخي في ناس منهم كتلة تلطف في الجوال ده كلام فارغ سكي كلام اريته لو في وبعدين النسوان عندنا والله غايته عجيبة خلاص المرة لما تضرب أي مرة تضرب لي تلفون داي لفوته بخاف لأنه بتحكي قصة حياته أقول ليه أخذ من الآخر السؤال شنو تقول لك لا أنا مشين السعودية أنا وراجي سوا يا خنا مالي ومالكم يا بس أدائنا تسألي شنو والله المرة لو رمت فيك في التلفون سؤال يحل لك رب العالمين بس يحل لك الجريد للطحيم تشيل حمزاته ترود على, على, على المكالمات عموما هذا الفساد المنظم والانحراف المبرمج في تقديري من ورائه أفكار ومفاهيم بدأت تطرق بالتدريج وتحدث الناس شيئا فشيئا وتصبر على أفكارهم على على صدودهم وتصبر على معتقداتها وأفكارها حتى تصير أفكارها جزء من المجتمع دون أن تقول للناس هذا جزء مني يعني ما نقول للناس نحدى ده, ده المنهج الفلاني لكن إنظموا والتلفزيون والإزاعة ويتكلموا وبالليل والنهار ومنصقات في النهاية يسلم المجتمع كله بأن هذا جزء من المألوف لديه أو يصير جزء من عرف المجتمع ومن مألوفه السبب الثالث وهذا الذي يفصح عن المتهم الثاني تنامي التيار العلماني وازدياده إما فكريا وإما سلوكيا في ناس علمانين أفكار ومعظم العلمانيين علمانيين سلوك في سلوكهم عاجباهم الخرية وما في زول اسألك وزي, وزي داير يعمل, يعمل الحكاية عاجباهم الغناء ما حرام ناس يقول الغناء ما حرام والاختلاط حلال وكيتولسوا مع البنات ما في حاجة وتمشوا جنب النيل النيل اللي هو من رحمة الله لذاس الذي أجراه بدل من ناس يتفكروا كده واحد واحدة قاعدين جنب النيل بتفكروا فيه في عظيم صنع الله، وفي باهر قدرة الله. بيقول الله سبحانه الذي خلق. بتتكلم معك كده؟ أنا ذا اللي نضم يقولوا شو ده؟ والله بس انا ده أفهم. زود تلقى سايله واحدة وقاعد يدور نفسه. يا ناس، أنت في شنو؟ كده ورجل الحاضر شنو؟ أنت بتضمن وتقول شنو؟ والله بس أغرب. أوريك لا أول حاجة أيزول. تلقى بيتوالنسواه مع بيت في الشارع وبيضحك. اقطع الشك انه ما مرته بالله في فيزول. بيضحك مع مرتوا. هو في البيت قاعد يضحك معه خلي في في البيت قاعد يضحكه مع النسوة. يا اخي تحت لو مرتك مستعجل انا مالكم ما خشنا البيت بقى شويه وحسن اكل معك اطلع الشك شفت اي زول بيتونس تن مع واحده في الشارع ما سكى من ايده ولا من نصها ولا بيضحك اطلع الشك انه الشده ما شغل بتاع في زول بيسك اخت من نصها أه؟ ولا بيضحك مع معمرته كده وريني ال بيضحك معادي مرته لا أخته لا أمكن حبوبته رايكم شنو أشد شنو؟ والله كلكم بجد. زرقة يضحكوا تحفوا. وما سكملين. وما سكمل شنو؟ من هذا؟ والله جيلس جو جو. هذا أتا. عجيب خلاص بجد. ويتونس ويضحكوا شوف يا إخوان الزور الزور أصلاً مهما كان. مرتك دي. أجيبتها بالحلال وما شد الباب. ودفعت فيها. وانتظرتها. والدخولية. وعقتها. وجبت ناس وأكلتها فيها. دي. ما في زور يضحك معاه في الشارع. الاحترام عليه كده. ما في زور بيحك مع في الشارع. ولا يمسكها من نصها. ولا كدا. ليه؟ لانه اصلا اصلا الشيء المقدس بيتعامل معه تعامل مقدس أصلا مرته معقول يا عبا كده يخذوا تقدمه شيئا مرته في الشارع كل مرته لفتلا يقولها مرته عيني قدامي قد قدام في الوطن ما يدور يمشي مع جنبه يجبه يخليها وراه يمشي مرته يجي بعدد ذلك يبالي له واحدة بس يتولي اسمع وضحك معاه التيار العلماني أخطر منح عندي ليس الأفكار منح السلوك السلوكيات وإحتمل بعض الناس يصبح علماني إما نكاهة في الدولة أو مخالفة للحركة الإسلامية أو تأثرا بالتدفق الإعلامي الكبير الذي غزل بيوت ودخل الأسر ودمر المجتمعات إذا كانت هذه هي أسباب اختيار الموضوع من العلمانيين العلمانيين هل هي مشتقة من العلم؟ هذا غير صحيح فالنسبة إلى العلم علمي ولو أننا قلنا بهذه النسبة على خلاف القياس لا نقول علماني نقول علماني هي لا تمت إلى العلم بصلة الكلمة في تقديري كلمة غير مرتبة لكن معناها محدد الكلمه غير محدده ولكن معناها محدد معنى العلماني اللا ديني او اللا روحي او اللا اخلاقي او اقامه الدنيا بمناى عن الدين دي اسمها العلمانيه وبالإنجليزي بالانجليزي وفي قاموس الدوائر البريطانيه العلمانية ضرب من ضروب الإلحاد العملي إلحاد نظري تقول الله ما فيه العلمانية الحاد عملي تقول الله فيه لكن ما يتدخل في حياتنا ما عنده معانا شغالها ده ضرب من ضروب الإلحاد لذلك العلمانية بهذا المفهوم قديمة إخوانا كيف يقول العلمانية مع أوروبا ده كلام غلط 100% مما ألا رسل الرسل أي زوج ضد الرسل العلماني ده كلام أنا متأكد منه يا زوج لا اعمل بالدين قال ما بعمل بالدين دهشنا مع العلماني مسألة رفض الدين هل هي مسألة حديثة في أوروبا الذين رفضوا دعوة نوح عليه السلام ماذا كانوا الرافضون للدين الخارجون على الشرائع الخارجون على الشرائع. في تقدير العلمانية القديمة والعلمانية واسعة أسوأ أنواع العلمانية علمانية الأفراد يمكن ومن لم يحكم بما أنزل الله قال ابن حسن ومنها أحد البشر كل من ابى أن يخضع في نفسه للدين وأخذ من الدين ما يروق له وترك من الدين ما لا ينفع ما لا ينفع معه هذا علماني بس كده الناس ما بيصور يقول لك علماني ويصلي يقول لك ده كيف أتبع علماني كيف يا أخي العلمانية كبير زول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 لكنه لا يمانع في أن يصل العيد وأن يأتي يوم الجمعة يحمل المصطاية في يده بعد اللعب الضمن والكتشين أي نوع من أنواع التدين الباهت المانية. في مسلم باهت عارف المسلم الباهت ده كيف في ناس مسلمين دائرين دي بالمزاجات يقول لك يا شيخنا الموضوع ده كيف المعازف تقول له الحرام. يقول حرام يقول حرام مرة وحدة أي مرة وحدة يقول لك يا شيخنا كده شوف دينا فرقة إذا بيشوفوا فرقة دي دين في دين بيشوفوا فرقة إنتا قالوا بيعتمر ولا شنو إنتا قال نفسك في السوق يفتح الله ويستر الله لا نجس لا لا عليك الله بس تدين ليه بي رأس مالا دين يا أخي ويجيك واحد تاني يكون مطلق ثلاثه مرات يقول لك يا شيخ انا طلقت ثلاث مرات جاي يستوي شنو مع السلام أمشي مطلق ثلاث مرات وجاييني لا تتوكل ولا شنو انت بطلت تبرك وتتنطلقات تاني بعدين يقول لك يا شيخنا عندي سته صغار يعني فتره تتغير لو بيقوا عندك ستين طلبتها ثلاثه خلاص إن حتى تنكح زوجها غيره يعني تعرف تدين الناس ذاته تدين باهت دي علمانيه والنسبه كثير من الناس يمارس العلمانيه السلوكيه وهو لا يشعر ولا يحس في مسلم اول حاجه دي قاعده اي زول بيجي يوم الجمعه شاي مصطايته في ايده ده باهد ده معناها قاطع الشكل ده المسجد جواة ملا طبعا إلا مسجد محمد الأمين لحد ما يكتمل بعد ذلك نشوف عشان كذا يعني اسسنا هذه المسألة حيث لكن يا أخي في مسلم نجير يوم الجمعة بيجي طوطح وشاي قاطع شك قاطع شكله بصلي بركة وشوف المسلمين يقول لك الباهتين يقول لك لينا مسجد داقة سريعة قال داقة سريعة داقة سريعة ديش ماذا يعني ويسموهك وفي مسجد اسمه صفصف يعني يجليق الخطبة والدعى وصلت ثلاثة دقائق الناس دايرين الحاجات زي دي دايرين في الدين الحاجات السهلة دايريج عسر الأشياء السهلة في الدين كويس؟ يجنب في الضمنه وفي الفضائيات خمسة ساعات في الجمعة دي بلد لا يقول يا في الجمعة شركة صنوا ساكر وقال والشمس وضحاها يقول له قل والله أحد ما شايف يا نس يا خلالناس والله جهجة جهجة جهجة شديدة بالمناسبة العالم الإسلامي الآن ينحى ويتجه الاتجاه المادي لذلك العلمانية ممكن تتناول الأفراد وممكن تتناول الأسر كل من لم يحكم الشرع في أبنائه وفي معاملاته مع زوجه هو فيه شعبة من شعب العلمانيين اذا هذه هي العلمانية تعريفها ثم أسباب نشأة العلمانية معنى شخص احاول أحاول يعني يعني كسر الروتين في الساحة الفكرية يقال أن العلمانية نشأت كرد فعل لأفعال الكنيسة المهيمنه وأنهم منعوا العلم وحاربوا العلماء فكره الناس الدين فانكروا الدين وحصروا الدين النصراني في الكنيسه هذا قولهم ولا اسلم بهذا ما مقتنع انا بالكلام ده كلام مشاع في الكتب انتوا كلكم بتقولوا كده حتى لو سالت اي واحد قلت له اسباب نشوء الالمانيه ما سمعناه وتردد علينا كثيرا ان الالمانيه نشات كرد فعل للدين المشوه وافعال الكنيسه لا العلمانية نشأت في أوروبا ليس كرد فعل لافعال الكنيسة إنما كرد فعل لكتاب الكنيسة كتاب الكنيسة شنو الإنجيل نشأت العلمانية من داخل الإنجيل انتهى الكلام يعني أنا لو كنت في أوروبا ودائل حرب الكنيسة ونحن ذاته ولا بقول لهم أنتم كعبين أقول يا أخوانا سمعوا مش ماشيين بكتابكم فتابكم قال لكم أقبوا علمانيين الإنجيل المحرف الموجود الآن يقول كونوا علمانيين والإنجيل الراجح أن الذي كتبه وقاله بولس وليس المسيح قال لهم بولس على لسان المسيح ما لله لله وما لقيصر الكلام ده جميل هل هذا الكلام قاله مفكر أوروبا بعد النهضة الصناعية لو قالوا معلش يكون يا دوب نشا معهم لكن الالمانيه نشات من داخل الانجيل فالانجيل المحرف يقول لاوروبا تقاطبه كونوا علمانيين ولا يكونوا النصراني نصراني متبعا للنصرانيه حتى يكون علمانيا ودي في غايه الخطوره والاهميه ثم ده سبب رئيسي بعدا الكنيسة ذاتها انحرفت لي الخل الكنيسة تنحرف شنو هل يستقيم الظل والعود أعوج العود هو شنو الإنجيل الإنجيل المحرف ولذلك تقديفي تقديري نشعة العلمانية من داخل الإنجيل بعد ذلك تأتي الممارسات وكثير من الدين المشوه يخوانا سبحان الله العلاقة بين المتهم الأول والمتهم الثاني وده جزء من من عناصر المحاضره المتهم الاول والمتهم الثاني الفكر الصوفي المتهم الاول وال وال وال وال وال والمتهم الثاني العلمانيه, العلمانية استعباد الساده للبشر اذا كان والده والد الشاب يؤدي جزيه وضريبه ويدعي ويخلع النعل ويذب ويبرق ويسف التراب تراب شيخه وكل ما جناه من كسب وصبه من عرق لأسياده وأشياخه هل تظنن أن ولده الذي دخل الجامعة يمكن أن يتبع أباه إنه سوف يقفر بالدين في صورة هذه الممارسة ظنن أن هذا هو الدين ثانيا التيار العلماني يدعم التيار الصوفي الدليل أزرق طيبة تعرف أزرق طيبة تعرفه أزرق طيبة الحاج والراجل العلماني يذهب إلى أزرق طيبة ويبرك بركبه ويحبو ويبوس إلى ازرق طيبة ويكتب في جريدة الصحافة عن الاستنارة ومحاربة الظلاميه أي ظلاميه اكثر من هذه الظلامه أن تسلم عقلك وروحك وأن يستعبدك بشر مثلك أزرق طيبة شكرت فاطمة محمد إبراهيم جابته في الجريدة قالت قعدني في بمبر وقعته في الوطحة أول حاجة تبي جوز لا جوز الشيء ده في السريعة في في سريعة رب العالمين في قعدة قال ويتونس معاها ويتكلم معاها يا نس كان ضيوف جديد ما في في راس بلاوز لما تجيب أسماء بدأ يلاوز إنه تطعيونه الشيء ده أزور ماذا لقاء كتير في في جديد جامد كويس أنا لا أعرف العلاقة بين المتهم الأول والمتهم الثاني المتهم الثاني يدعم المتهم الأول ليه؟ لأنه يريد أن يفرغ الدين من محتواه ولان العلمانية تريد أن تجعل الدين طقوس وممارسات شخصيه ودين منزوي في الزوايا والتكايا وذلك هو ما يوافق النهج, النهج العلمانيين العلمانيين يقولوا الدين ده ترانيم بس لكن ما تقول يسوي ويصلح ويحاربوا الفساد ويوقفوا ده ويعملوا ده ما تدخلوا في الحاجات دي بس تصلوا وتصوموا وتقروا اورادكم دي واذكاركم اذا العلمانية والمتهم الثاني والمتهم الاول العلمانيه والصوفيه بينهما نقاط تلاق هو افراغ الدين عن محتواه وجعل الدين طقوس حجر وطين وأسمنتي وبوهية جاية من منبتع البوهيات ليس منه أيوب ده جبقي بوهية جاية من مصرع أيوب يجي تمسح بيها في في طريح الشيخ دا شنو دا دا شنو ما, ما تقوس تخرج الإنسان عن عبودية الله شوف أصلا أي نقاش العلمانيه كان آتي. مما الله خلق الدنيا الحكم حكماني حكم الله وحكم البشر العلمانية حكم الله أم حكم البشر إما حكم بما أنزل الله وإما حكم بغير ما أنزل الله والعلمانية تعني باختصار الحكم بغير ما أنزل الله انتهى الكلام ولذلك أقول في هذه الجزئية هذه باختصار أسباب نشأة علمانية الأمية الدينية والدين المشوه واستغلال الناس باسم الدين يبعد الناس عن الدين ويجعل الدين فارغ من محتواه مسمى دون أن يكون له تأثير في حياة الناس طيب نقد العلمانية عقديا ده ننقد ننقد العلمانية عقديا العلمانيه شوف ده كلام خذوه واحفظوه وأشيعوه العلمانية والاسلام لا يلتقيان ابدا يا اسلام يا علمي ما تقول لي علماني بيصلي انت مسلم ولا ما مسلم مسلم ترضى بامر الله مسلم وده يتمرد على اوامر الله ليش الكلام شنو بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن دل الإسلام. طيب ننقض العلمانية وننقضها على ضوء العقيدة الإسلامية. وشوف يا إخواننا. أنا أديك القاعدة. العلمانية في ناس كثري بيحاربوها. ممكن يحاربوا ناس كثري. لكن يحارب العلمانيون مثل أصحاب العقيدة الصحيحة لأنهم يناقشون العلمانيين نقاشا أصوليا وعقديا. طيب دنا ننقض العلمانية وننقضها. على ضوء العقيدة أول شيء العلمانية تطعن في الذات الإلهية العلمانية تطعن في الذات الإلهية قل لي كيف أقول لك العلماني الذي يؤمن بإله يقول لك في الله يؤمن بإله عاجز ومسكين وجاهل يخلق ولا يشرع ذى إله العلمانيين، العلمانيين إلههم يخلق ولا يشرع عاجز ومسكين. يقول لك الله، أنا مؤمن بوجود الله، الله خلق اي يسوي فيك الدار يسوي. أنت تقول لي، تعترض لي؟ ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله، فأحبط أعمالهم. العلمانية تطعم في الذات الإلهية، تؤمن بإله. ولكنها تنسبه إلى العجز إله العلمانيين عاجز وإلهنا كمسلمين رب الأرباب وخالق الكون والحكيم الحكيم الذي دينه محكم وشرعته متقنة وكتابه قويم إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا اجرا كبيرا ثانيا العلمانية تجعل الحاكمية للبشر والله يقول إن الحكم إلا لله وإتمام الآية أمر الا تعبدوا تعبد إلا إياه يدل على أن قضية الحاكمية ليست قضية كثير من الناس يفهم الحاكمية أن قضية الحكم والسلطة والحكومة والنظام القائم مما تقول له الحاكمية طوال بيقول لك مفروض يحكم يا أخي دي هي حاكمية حاكمية الله على جميع خلقه وعباده والعبودية من الحاكمية إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه العبادة من الحاكميه والله يحكم لا معقب لحكمه والعلمانيون معقبون على حكم الله الله يقول افطعوا اليد يقول لك شوف لنا حاجة ثانية الله قال افطعوا اليد تعقيب هذا ده ده هذا استدراك على الله وللاسف السديد يا أخوانا ماذا مصيبتنا كبيرة الكلام دا أريطة لو قالوا علماني بس الناس الصادق المهدي قاعد يقول الصادق المهدي في جدلية الأصل والعصر كتاب قدر للباكر طلوا عديد قال الحدود دي احنا نعدلها على حسب الزمن أأنتم اعلم ام الله ده النقاش الاصولي ما تناقش لي على المال في تفاصيل قل لي الله في اي في بيشرع ولا ما بيشرع لو قلت لك ما بيشرع ده اله شنو ده صنم ده يعني لكن احنا الهنا ما صنم الهنا خالق الخلق ورب العالمين والذي يخلق ما يشاء و يختار البشر ما عندهم اختيار ما كان لهم الخيره ده نقاش العلمانيين دائما انا لما اناقشهم بقول لهم كده أقول لك خلينا المراه والتحرير والفن وشنو ما عارف الله في عي في انت راي شنو الله تقول وداري ماشي كلامه خلد وكلامه ما يمشي زوت الشتاء عشان ممكن يقول لك كلام الله بيت اقول القران ما كلام الله هون ده كثير الحمد لله احكام الاسره واحكام الإيمان والطلاق والبيع والشراء والربا وتحريمه والحدود واقامتها والى غير ذلك التراب يمكن حد الرده ويمكن حد الرجل لانه ما بيتوافق مع العصر أنت قال عمالين شويه والله كم مشينا شو دخلنا لجوه شويه والله انا خايف الحكايه بوز بوز الشريف الخمس جه الناس بي... بي... عندهم راي في احكام الشريعه الثوابت الصادق المهدي في جدلية الأصل والعصر تحدث عن الميراث وانه لا بد من مساواه الرجل بالمرأة والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحد يا اخوانا ربنا لما نزل القران ده شاور شاور أشرك في حكمه الكلام ده بيمشي لحد يوم الدين ولذلك العلمانية تنافي الحاكميه لله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا ثالثا العلمانية وموقف العقيدة الإسلامية منها كان خطير جدا بالمناسبة النقطة الدائره دي نقطة دائره تركزوا معي شويه قد تكون أقرب إلى النهج الفلسفي لكنها حق العلمانية تنافي العقيدة الإسلامية لأن العلمانية دين العلمانية دين وهذا يكذب مقولة العلمانيين القائلين بأن العلمانية محايدة تجاه الاديان يا أخواننا هل العلمانية محايدة تجاه الاديان بمعنى الاديان كلها واحدة نصراني والمسلم واحد وده اسمه إقامة الحقوق والواجبات على أساس المواطنة وده أسوأ العلمانية بالنسبة أتوارك أن دي ما تقول يا الالماني وش وشنو الشيخنا ما في علمانيته ذاته أنا بديت لك من اللاخر من الفساد وجد خاشي لك للمفاهيم يا أخوان إقامة الحقوق في الدولة وإقامة الدولة على الحقوق والحقوق الأجبال على أساس المواطنة علمانية صارخة ولا أشك في هذا افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون عند الله ما يساوي وفي الدين ما يساوي والدليل على أن العلمانية مواتف يا إخواننا لازم تفهم العلمانية جميعا العلمانية تجعل الوطن قبل الله نحن عندنا الله والدين قبل الوطن كذا الرسول خرج من مكة وهي أحب البقاع إليه وهي موطنه لأنه لا يقدس أرضا إنما يقدس ربا وإذا خالفت الأوطان الاديان تترك وإلا ما مغزى ومفاد الهجرة الهجرة معنا شو؟ العلمانية تجعل الأمة قبل الله الشعب أولى في الديمقراطيه بالنسبه لخلاصه الديمقراطيه عشان ما تمشي تضغط عليك المساله الديمقراطيه جايه والكلام عن العلمانيه جاية والنقاش الفكري جاية عشان ما تضغط عليك الديمقراطيه نسالهم سؤال الامه والشعب ام الله تو عندهم الامه والشعب العلمانيون يجعلون الوطن قبل الدين وقبل رب العالمين والدليل أنهم يقيمون الحقوق على أساس المواطنة وينبغي أن تقوم الحقوق والواجبات على أساس الدين الدين أولا لسأنا أريد أن الحكاية أنا دار أريد أن العلمانين منطلقاتهم أنها إلحادية في النهاية انت عارف في اندونيسيا لما خرج الاستعمار وتقاتلوا جميعا وجونس اسمه هو سكارنو وجلسوا عملوا مبادئ سموها مبادئ البانشسيلة مبادئ البانشسيلة المبادئ كلها اكبر بلد اسلامي فيه قرابه الميتين وأربعين مليون مسلم او ميتين وثمانين تقوم على مبادئ ليس القرآن على مبادئ البانشيسيلا. البانشيسيلا خمسة مبادئ: الربانية والإنسانية والوطنية والشعوبية والاجتماعية. لتسمى مبادئ البانشيسيلا. هذه المبادئ خلاصة المواطنة أولى. دي مبادئ البانشيسيلا اللي تحكم من زمن. من كم كم استغلال كاسنا تكب كويس من الزمن ذاك من الستينيات تقريبا لحد يوم الليلا بتحكم اندونيسيا مبادئ البانشسيلا وفكر راسات المدارس بورع المبادئ الخمسه مبادئ البانشسيلا في اندونيسيا اقول العلمانية دين دين ليس محايد تجاه الاديان متكه النقطه دي نركز عليها شويه العلمانيه ليس الدين محايد تجاه الاديان إذا قال لك النصراني نصراني في الكنيسة والمسلم في الجامعة <تصفيق> زي ما في واحد حاكم قال لهم الجامع مفتوح والبار مفتوح قال لهم الدار يمشي الجامع يمشي والدار يمشي البار يمشي الا دار يمشي الجامع ولا البار يمشي السجن السجن برضه مفتوح قال لهم الكلام ده كده في واحد حاكم قال للناس كده كويس؟ إذن أقول العلمانية دين ثالث إذا كان في بلد بتحكم العلمانيه وفي نصارى مسلمين البلد دي معناها فيها ثلاثة أديان الإسلام والنصرانية والعلمانية ليه العلمانية دين أخطر ما في العلمانية العلمانية هي التي تعرف الدين والله حاجة غريبة يقول لك الدين وفرض يكون كده كده كده الدين يا تو بفهمك انت تألف دين من رأسك تلزمني بي وانا الدين المنزوي في الزوايا والتكايا ليس بدين الاسلام دين مصادم ودين حي ودين موجود في مفردات الحياة وفي أنماط السلوك ودين مؤثر في الأسواق وفي الأسرة وفي السلوك وفي الاستقامة العلمانيون أخطر ما عندهم في الدين أنهم يعرفون الدين ويضعون إطارا للأديان تتحرك فيه الأديان لم ينطلق هذا الإطار من الأديان نفسها إنما من فهم العلمانيين للدين شوف خطورة المسألة دي يا أخي هذه مسألة في غاية الخطورة فكده لا توجد علمانية محايدة للدين فده يقول لك يقول لك الحرية المسلم مسلم والكافر كافر والبارات تشتغل والمساجد تشتغل الإسلام ما برضى كلام زيدا الإسلام بيعتبر البارات منكر والمنكر لا بد شنو أن يغير أنت تحصل الإسلام بفهمك ولا بالاسلام ذاته. ذاته كده من الآيات التي تبطل المواطنة والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة اعتبر الحاكم كافر أقاموا الصلاة يا تصلا حقتنا ولا حقتنا الليلتنا ولا ليلته واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ياتوا معروف معروف هو عندي انا منكر بالدين عندي انا منكر ومنكر ومعروف عندي انا منكر ومعروفي انا الحجاب وتغطيه الوجه والاستقامه والعفه دي عنده منكر معروفي انا عنده منكر كيف في كيف تقوم الـ الـ الـ الـ الـ الحقوق والواجبات والدوله على اساس الحقوق المواطنه ان اريد بهذا ان النصارى والأقليات وان اهل الذمه وان المعاهدين في ظل دولتنا لا يظلمون هذا حق وان لهم حقوق اعطاها اياهم الدين كنائس وصل فيها زيجات عدم تدخل فيها يتعلموا في المدارس كسائر الناس ما في اشكال لكن ان تكون الحقوق وحتى الدولة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الدولة الحاكم فيها امام بيسموه امام زي امام الصلاه هل يعقل ان يؤم الناس في صلاتهم كافر في ذو كافر يقولون يستووا بيحصل هل يجوز امام يكون كافر للمسلمين إمام على حاجة. يا يخوانا ألم يمر عليكم لفظ الحكام أنهم يسمون شنو بيسمون شنو أئمة أئمة شنو أئمة يعني أئمة إمام يعني زي الصلاة إمام ستسمعوا يقول لك لا يجوز الخروج على شنو على الإمام الإمام ده يتدل بتاع الصلاة ده الإمام الحاتف اسمه إمام سموه إمام ولذلك هذه العلمانية اقامه الحقوق والواجبات اقامه الامور بين المواطنين على اساس المواطنه لا الكافر في ظل الدوله المسلمه لو انه اتى ما يوجب حدا يقام عليه الحد وليس هذا في الاسلام حتى في العلمانيه القانون الامريكي والدستور الامريكي لا يجوز للمسلمين في امريكا الخروج عليه ما بوليت اي ذل أي زيبي طيب الدين الإسلامي بيبيح التعدد القانون الأمريكي بيمنع التعدد بين القانون يمنع دين التعدد حتى لو في دينه جايز ما نخلوك لكن احنا أحسن منه الأشياء الجايزة في دينه وما عندها علاقة بالدولة والنظام العام لو دار الزواج العشرين ما عندنا فيه شكلها الزواج غادي غادي مننا كان الزوج مرتبوه ولا الزوج؟ مرت منه ما عندنا في شغلة غادي غادي ما بنمنعه زيجاتهم هما مش جري براء حلال نحن بنرى التعدد حلال القانون الأمريكي ممنوع طبعا في مسلمات كتار يقول لك أريت وطبقوه هنا منع التعدد ده ولا حاجة والله يمكن يكون منقبات ولذلك والله القانون الأمريكي ده أحسن حاجة بس في المسألة دي أريت لو بمنع الرجال هنا برضو أقول لك حاجة شفت التعدد ده لا تقول لي منقبة ولا تقول لي عريانا سوى كلهم فهمهم واحد نصوان بس فهم نصوان ما فيه دين اصلا أكلمك والله الواحد قال دين وصلاة وتحفظ وتقوم الليل وتركي تقول راجل عرس فيه الغيامة تقول ويجيب لك ادله تقول لك عائشة غارك ما بيت أبوه انت برضو غيري وخليك قاعده في محلك ما بتنفع وجهه بس خليك في غير تجدين أجب زي عائشة رجل الله عنها تقول لك تعمل مشاكل وتغلغي تراجب وتقول لك عائشة رضي الله عنه ما غارت غارت عملت شنو عملت غزوة عملت حرابه والله التعدد في السودان حرابه عديد بالناس يشوفك كلمات عدد تجهز كل الأسلحة تحت الصواريخ الصواريخ تعرف منو نسافتك تمشي لابو المرة وأخوانك تأمن جانبه مشان يجيبه معك دي صواريخ بعد تشوف لك أبواب شو لك دبابات المهم تأمن جنبك وبعد كله والله كان سليم كويس معك وأترى في أمريكا مانعين وفي ناس مانعين ذاته كلام ذاته مانعين معترضا على أمر الله أقول لك المسلم في أمريكا مطالب بالخضوع للقانون الأمريكي الذي ليس هو دين المسلم وفي سائر القانون كما حكم الناس جميعا بيبعوا ما عنده معنى ذاته كذا الأساس الدين مسلم سرق تقطع يده كافر سرق تقطع يده هذا الدين أخواني انا أقول المفاهيم ذلك لانه بكثرة الطرق وبكثرة الإعلام وبالحديث عن المسامحة والإسلام دين سماحة ضيعوا كثير من الثوابت من الشرعية ولا يفرق الناس عندنا بين الإطار العقدي وبين الإطار الاجتماعي في العقيدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعقيدة ما فيها مجاملة بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم يا رجل لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم هذا إطار الثوابت العقيدة الصليب ما في مجامله باطل باطل أعياد ما في أي مشاركة هذا باطل وثوابت هذا عقيدة في إطار اجتماعي اطار اجتماعي دي الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم واحد يقول لك يجوز تهنئة النصارى والدليل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اقول له لك تتخذ اليهود والنصارى اولياء بعض اولياء بعض ومن يتولهم من كف منهم هو انفع عرب ده ما في بيه بأعيادهم أو في ناس قالوا في الفضائية علم كبار في القناة الجزيرة قال ألا غفر الله للبابا ورحمه قال بقدر ما قدم للإنسانين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ماذا قدم البابة للإنسانية غزا العالم الإسلامي المشكك في عقيدة الإسلام عشان أوريك والله يا أخواننا في خلق يا أخي الناس دي ملبسة في الدين في فحم الدين ذاته يجيب لك آيات في غير محلة دي دمى محلة يا أخواننا لا ينهاكم الله محلة وين؟ الإطار الاجتماعي جارك تزوره عيا تعوده نجح ولده تبارك لهم ما نوزون تعزي ما في حاجة ونسبة تعزية المصارى ما في حاجة تعزي كما قال الإمام أحمد بما لا يعلي دينه في المسلمين يشير الفتح مع الأدباط والحاجة يقول له الفتح الفتح على روحك انت المدفع الحاجة في الدين شنو يحقق مع المسلمين بالجوز كده والحاجة كده تخلي وماذا مش بعيد أنا فاجحة لي مع المسلمين بالجوث كده خلتهم شدكوستين كوستي تقول تقولون الفاتح وبعدين المشي معهذا المقابل ما بالجوث لأنه ده من الخصوصيات المسلم لحديث البخاري أن النبي قال عن أبي طالب لعلي لأنه اولى الناس به إن أباك الشيخ الماء الضال قد مات فواره المسلم لا يواري الكاثر إلا, إلا إذا لم يكن له ولي غيره أو قريب غيره او خشي الناس ان يتاذى المسلمون من نتني اجساد الكفار كحادثه اهل القليب أهل في غزوه بدر دفنوا نكايه بهم وليس اكراما لهم والدفن من باب الاكرام هو لا يستحقه لكن تعزوا تعزيز قل شنو شد حيلك غفر الله لميتكم وثبت اجركم ولله ما اعطى ولله ما اخذ فلتصبر وتحتسب ده شو ده؟ تقول له شد حينك أو الدوام لله حق ولا ما حق الدوام لله بس ما زيده أوعق تزيده نصراني مات جارك ولا كده وهو نصراني الناس نصارى تقول له الدوام لله شد حينك حاجة زيدي أما غير كده بما يعني دينه لا يجوز لأنه إذا أعليت دينه دخل في الإطار العقدي وممنوع الإطار العقدي هذه ثوابت لا يجوز ان نتجاوزها طيب العلمانية دين وعلشان النقطه دي وقفت فيها كثيرا واريد ان ادلل على ان العلمانيه دين كيف العلمانيه دين طيب اركز تركيزا قويا على ان العلمانيه دين وهذا الكلام مبرغ عليه اخذت العلمانية الشكل الميثولوجي للأديان اي دين عنده إطار يطرح نفسه الأديان تطرح بقوة وحماسة والعلمانية الآن تطرح بشنو؟ بقوة وشنو؟ وحماسة الدين مبادئ يقتنع ويعتنقها أصحابها والعلمانية افكار ومبادئ يعتنقها اصحابها عشان كذا يستعملون المصطلحات العقديه بالنسبه الشيوعية تقول من شعاراتها نؤمن بثلاث نؤمن نؤمن تقول نؤمن نؤمن دي بثلاث بماركس ولينين وستالين ونكفر بثلاث بالله والدين والملكيه الخاصه ونجد بعد ثيابه ده كله والله نحن قلنا زول عجب. في, في الميدان قال ما زلنا على ماركسيتنا يعني أنا قلت زول ده عقل على عتاب قبر عمره كم سنة بيقع أم اهتدى قال ما زلنا على ماركسيتنا انت عارفين كنت السودان لما الكلام ده يعني قريته اتمنيت بس اجي السودان ميتين. بس عشان أقول كلامي ده يا اخواننا العلمانيه يعتنقها اصحابها بقوه وحماسه والعلمانيه تسد وظيفه الاديان لماذا جاءت الاديان جاءت الادعاء اديان لاسعاد البشر لماذا جاءت العلمانيه لإسعاد البشر الأديان لها محاور ثلاث الإله والكون والإنسان أي زول يقول في المحاور الثلاثه دي حاجة بيقى ولذلك عدم الدين دين وإنكار الدين دين دينه عدم الدين دينه عدم الدين أورك الإله عندنا رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته لعلى الله لا إله إلا هو الحي القيوم والإله عند العلمانيين تصورهم في ناس بيكروه الحاج وراء قال العلمانية خشم البيوت قال كلها ترفض أن يتدخل الله في شؤونها انتهى الكلام جيب ليه علمانية واحدة تقول شريعه الله تحكمنا وكلام الله يسيرنا جيب ليه واحد بس جيب ليه علمانية كل العلمانية قلت لك ما هو حاجة في تجاه الأذيان الحاجة قال كده كان العلمانية خاش البيوت طيب أقول لك حاجة العلمانية بتقول الله ما فيه طيب فيه علمانية بيقوله الله فيه فيه لكن نظرتهم وتصورهم للإله عاجز ومسكين الكون والإنسان الإسلام يرى أن الإنسان لا اختيار له كامل وعلاقة الإنسان بالإله في المنظومة الإسلامية علاقة عبودية وعلاقة الإنسان بالإله في المنظومة العلمانية علاقة ندية وفي العلمانية الإله العقل والفكر البشري وهذا كلام الحاج والراج أقرى ليكم قال شوف أزود عشان قال وين هو الكلام تكلم عن العاصمة القومية قال هنذا الكلام قال لا قداسة لبرنامج سياسي ولا حاكمية سياسية إلا للبشر البشر يحكم نفسه معناها البشر إله نفسه ما بيحكم نحن عندنا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في غيره غير حكم الله ما بيمشي وأنا ممكن أدخله في إحراج أقول لو في بشر جاب برنامج سياسي قال نلغي الحدود البرنامج دا يمشي ولا ما يمشي يمشي لكن ده بنافي إسلامك كلام الله ما ما شهله كلام الله وكلام البشر اعترف مش كلام البشر ده ما الكفر ذاته ولذلك ارى ان العلمانيه تحل محل الاديان بل تقوم بوظيفه الاديان لكن بالباطل تقوم بوظيفه الاديان بتحديد مسارات الانسان وعلاقه الانسان بالاله في الاسلام علاقه عبوديه وعلاقه الانسان بالاله في العلمانيه علاقه ماديه علاقه الانسان بالكون في المنظومه الاسلاميه علاقه علاقة انسجام الانسان يسبح والكون يسبح وقام ربنا قد اسس سخرت لك الكون وخلق لكم ما في السماوات والارض جميعا منه الم تر ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها اما علاقه الانسان بالكون في المنظومة العلمانية على التحدي طيب العلمانية دين وليس بالضروري أن يكون الدين من عند الله منزلا فكلما أدنت له دان يدين إذا خضع عن الشيء يقول دانت له العرب يعني شنو خضعت كل من خضع لمفاهيم صار دينه أسأل كده يحدث على أن تكون مفاهيمك كلها شنو؟ إسلامية ليكون دينك الإسلام والدليل على أن الأديان ليس بالضروري أن تكون من عند الله منزلة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ودين الملك ليس الشرع من عند الله منزلة أو محرفة من عند الله في الأول هي القوانين ونظم الملك التي اتضاها واقتنع بها ونادى الناس إليها ودعى الناس إليها كما يفعل العلمانيون فصارت له دينا انتهى الكلام طيب آثار العلمانية في العالم الإسلامي تنقسم آثار العلمانية على عالمنا الإسلامي إلى قسمين آثار فكرية وآثار سلوكيه. الآثار الفكرية أولا أعظم أثر للعلمانيه في عالمنا رفض الحكم بما أنزل الله والدعوة إلى الحكم بغير ما أنزل الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون دواحي ولذلك العلمانيون يقولون القرآن إما كتاب تاريخ ولغة عربية يستفاد منه أو يقولون القرآن نأخذ بمقاصده وروحه لا نأخذ بنصه وظاهره وهذا يعني إفراغ القرآن من محتواه والرد أأنتم أعلم أم الله يخبرون نزل كلامه ما بغير كلامه البشر بغير كلامه لكن لو نزل كلام كلام واحد تحد يوم القيامة بيستمر اثنين أسوأ في من في أسوأ ما في آثار العلمانية الفكرية إذابة الفوارق بين الأديان خذ اديان واحد وهذا تكلمنا عنه ثالثا من اعظم اثار العلمانيه الفكريه تحريف التاريخ الاسلامي والطعن في الصحابه واجترار بعض المواقف بزعم انها مواقف سياسيه لاثبات ان الاسلام السياسي لا يصلح وانقاذه صحابه ولكن انا اقول لكم حاجه بس من باب الفائده العلميه بس لكن ما محلها قصه التحكيم المشهوره بين علي ومعاويه رضي الله عنهم جميعا وان علي انتدب ابا موسى وان معاويه انتدب عمرو بن العاص وأن عمرو بن العاص قدم ابا موسى فخدعه خدعه سياسيه فخلع علي فخلع ابو موسى عليا ومعاويه وخلع عمرو عليا وثبت من وثبت معاويه يؤسفني اقول هذه القصه باطله من سبعه اوجه انا عارف الناس ما بيقتنعوا لانه كلكم قريتوا الكلام ده في سنه خامسه السلفيين وغير السلفيين يقول لك هاي جسة التحكيم ما في جسة التحكيم بالطريقة دي داء باطل سبعة أو داء طبعا في ناس زيته حيستغل يا زوج معقول الشيء ده ما في ما في هكلمك ما عليك الله ما حاجة غريبة ما حاجة غريبة أنا داء العرض جسة التحكيم دي من وين جات من تاريخ الطبري المجلد الخامس صفحه وواحد سبعين وواحد وسبعين صح لكن قصه التحكيم باطله سندا ومتنا اما من حيث السند فهي من روايه ابو مخنف روايه ابي مخنف لوط بن يحيى الشيعي المتحرق كما قال عنه الذهب والحافظ وغيرهم ومن رواية أبي جناب الكلبي الذي ضعفه البخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن خزيمة والدارمي والحافظ بن حجر والذهبي تعتمد لي على رواية فيها كالضابئ قدر الليلة وباكر يا خلي رواية زيدي هو حارس الرسول كهاتفه كالضابئ واحد لديه موضوع كالضابئ واحد شيئي اسمه ابو مخنف لوط بن يحيا والتاني ابو جناب الكلبي اذا اتنسفت القصة حتى لو في كتاب سنة خمسة كان موجودة متأسفنا لانه بيكون راسك جاب ذاته رأس بتقول يا اخي لكن الزوديات راسني يجب انها شديد بالله قصة التحكيم دي ما فيها اي ما فيها اما متنا قال شيخ الاسلام 200 وكثير مما يوسف بس انا طالع دي لو قددت تذكر رقم الصفحة والمجلد كان بيكون كويس تقريبا المجلد الثالث صفحه 380 قال رحمه الله وكثير مما ينسب الى عمرو وابي موسى ومعاويه فيه كذب وان الروايه تظهر عمرو بن العاص كذابا ومنافقا ولم يعلم في تاريخ الاسلام قديما وحديثا من اتهم عمرو بن العاص بالنفاق بل حديث النبي الذي في السلسله الصحيحه في المجلد الثاني صفحه 62 يثبت ان عمرو بن العاص لا يكذب قال عليه الصلاه والسلام امن الناس اسلم الناس وامن عمرو بن العاص الرسول قال عمرو بن العاص مؤمن ثاني الرسول قال الممرقد يسرق ويزني ولا يكذب نحن بكلام الرسول عمرو بن العاص قد يقدم مع موسى غير رجل والروايه تثبت ان ابا موسى قد استغفل وأنه كان درويشا وبالغة لازل سوق عمرو بن العاص دجس أبو موسى الأشعري لكن والله يدوني دي كلها كان جاءت ما أبو, أبو موسى الأشعري أكلمك أبو موسى الأشعري كما جاء عند في الفتح أربعة يفتون في مسجد الرسول في حضرة الرسول أربعة بس ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعال الرسول لما انحي في جامع الرسول ما بيفتوا إلا اربع بس من الصحابة البقية ما الرسول هو معه بس الأربع دي ألفون أبو موسى انتخل أبو موسى بمترطش ولا شنو الكلام ده كله باقل بل الصواب ما رواه الدار قطني وابن شيبه في المصنفي أن في قصة التحكيم الصحيحه أنه رواية للتحكيم أنه لم يرد ذكر العزل تماما إنما تحدثوا عن القصاص بوثيقة التحكيم المثبتة مش بتاعت أبو جناب الكلبي وثيقة التحكيم وثيقة التحكيم المثبتة أن عمر بن العاص وأبو موسى وأبو موسى اتفقوا على أن يعطوا علي فرصة ستة يختص يغتص فيهم فيها من القتله فإن لم يفعل يطرح الأمر على الأمة ليختاروا خليفة ذي قصة التحكيم الصحيحة اراي <تصفيق> شنو رايكم شنو يا ناس اتدخل الكلام ده في التاريخ منو؟ في تاريخنا وقرهه للمسلمين من الان العلمانيون والنقطه الاسر الرابعه والي عشان تعرف العلماني دي شنو كعبه كعبه شديد افساد التعليم باقامه التعليم على اسس ماديه يا اخي لا حد الناس كله جارين العلوم القرآن ده ما بيمشوا عليه كل الناس لكن الحمد لله بيجي عندنا شباب يقولوا كل تطيب ويحفظوا القرآن وطالبات في كل تطيب وطبيبات عندهم في المستشفيات دروء حنق بتاع التحفيق للطبيبات الزيهن ده زمان ما كان فيه. زول الدين براو وزول العلم براه أقاموا الدين العلم ذاته فصلوا فصلوا العلم الدين مش فصلوا على الدولة حتى على التعليم الدين براو انت طبيب دينة علم ما عندك علاقة بالدين تكون طبيب بس كده ما عندك علاقة بالدين كان قلت بقيت طبيب وقلت الله قال والرسول قال يقول لك يا سرح فيش منت لكن الشيء الآن صار مشاعو الحمد لله خامسا من أسوأ آثار العلمانية الفكرية والسلوكيه الاثر الخامس ده اثر مشترك بين السلوك وبين الفكر استغلال قضيه المراه يا اخوانا ما في حاجه غريبه اكثر الناس يتكلموا عن المراه هم من العلمانيين معلش الرجال الراجل يقول لك الاسلام ظلم المراه وانت مالك طيب انت ظلموك يقول لك لا ما ظلموني انت محام لا وكلوك ما وكلوني ما لك يا زولي انت فيش نحاصة شر وده يوريك إذن العلمانية عندهم غرض غرض العلمانية إفساد المرأة ومن ثم إفساد المجتمع والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الذين يريد يتبعوا الشهوات شوف أي زول بجيف ضد الحجاب مجرم يا زول قول المردي ما لبس تخيمه كويس قول لبس حديد الضرر جا شنو مالك ها هو بيصر يقول لك الحجاب يحارب على الحجاب يا زب الضرر اجل المجتمع شنو واحدة غطت وشها وريني اللي منو سوا غرقشه القمصاري الاستاذ الجامعة الحرس الجامعي بتاع البقاله الشباب القاعدين جنب البنشر والبقالات وما الاتصالات الضرر أجل المجتمع شو ايه تعالج دي المالون اختصار لهم دايرين يتفرجوا بس انا دا كان جيت واحدة ما وردت ريحتني راحة يا اخي ربنا قال ذلك ولا والله افتحته احسن مما اشوفه الشهر كوي. يا اخي الزوت يقول لك فلانا دي سمح تقول لك كيف ما تقول لك كرعينا بيقول لك شنو بيقول لك وشا أي زول بأي واحدة بقولوا على سمحه ولا شيرا بيوشا بيقول لك فلانا سمحة معناه وشا فلانا شيرا معناه وشا ما سمعنا فلان قالوا سمحه قالوا كرعينا أصطر ما لقى أنا الوشي ده خطر جدا يا غي غتتوا مني والله كالترخير والله ريحت لي اي زور بالضيق انا بشوفه زور مجرم دا يتفرج في بنات الناس بس يقول لك اطلعوا والمراه تاخذ حقوقها والمراه تسوي جنو يا ناس <تصفيق> يا اققوا لك حاجه انت داير تطلع ليه قال عشان تسترد قال حقوقها كامله القله حقوقها ناقصه منه دا يتفرج حتى خليك واضح قول والله طلعوه عشان نتفرج عليهم لأنه الناس كان كلهم ييجي المنقبان، ثاني الناس كل ما بيموتوا كمث، حتى لو أي واحدة أنصت صلما، بس منقبض مقطع وشاف حايمة. الناس اللي ما موتوا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميدا عظيمة. أكيد أنا دائما كنت أسأل، العلمانيين دي ليه بيتكلموا عن المرأة كتير، تحرير المرأة، واليوم العالمي للمرأة، واليوم شنو؟ ومحاربة العادات الضارة. إنت عارف أسوأ عادة ضارة شنو؟ التبرج. بالنسبة للمرأة أسوأ عادة ضارة الشركيات الزارة ما بيعلموا كلام ده على هذا الضارة شو فهموا كله الختام يا ناس ما في حاجة تكبر من الختام التيارة بجسد المرأة في الفضائيات والعبث بجسدها ده ما بحتاج من يحرر المرأة لساكده دائما قاعد أقول لابد لابد من تحرير المرأة من دعاه التحرير دعاه التحرير اكثر تحرير المرأة أكثر من استغل جسد المرأة ولذلك لا بد أن نحرر المرأة من شنو من عبودية الجسد والاستغراق في الغرائز والجنس فهي تحتاج إلى تحرير من دعاه التحرير ولذلك استغلال قضية المرأة وهنا في مفاهيم لكن يبدو لي أنه الموضوع قد يطول. طيب الآثار السلوكيه واحد محاربة الحجاب واستغلال المرأة اثنين استغلال وسائل الاعلام في نشر الفوضى الأخلاقية اخواننا في مناظر بثيئة في التلفزيون المناظر ديمينيومة في المجتمع مستهجنه ولد وبيت مع بعض بيت كويس؟ مسافة يتكلم ويقنبوا جنب النيل وكذا الشيء ده أصلا ما كان في الشيء ده في التلفزيون بيعادي عادي بيهو كثير يشاهدون في التلفزيون لما مرضوا برع شافه بيقال لهم عادي زي التلفزيون واحد لذا كذا الإعلام ده يعد دور كثير جدا في تدمير الأخلاق بالمناسبه أعوذ بالله دمروا أخلاق المجتمعات تدمير الاب ما بشوف بيتو متبرد عليه لان المصدر ده متكرر كتير في التلفزيون، عشان كده شافوا عادي جدا ثالثا نشر الإباحية عن طريق الترويج للحريات، وأنا لابد أناقش قضية الحريات، لابد أناقش قضية الحريات. إخواني الحريات، أنا دي قاعدة. شوف الرأي قاعدة دي مع العلمانيون تنفع، لكن مع المسلمين تنفع. لا حرية. مع العبودية هل كان هذا صح ولا ما صح صح ولا ما صح لا حرية مع شنو مع العبودية جدا الإنسان حر لكن الله دايره يمشي بطريق معين ودايره حاجات ما يأكله وحاجات ما يشربه إما تبقى عب وتمتنع إما تبقى حر وتبقى كافر ما تشرب خمرة ما تلعب ميسر ما تسوي كده ما تسوي كده تصلي خمسة اوقات تعمل كده انت اماك بحر تقول على كيف الحرية والعبوديه ما بتنمسو انت عبد لله ما عندك حريه ما عندك اختيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخلقت امريه ثم الحريه لا تعني الفوضى والحريه لا تعني التقيد عقليا اسالك سؤال اوسع شارع الزلط ولا اوسع الهوا الفوضى؟ ده؟ اللي ده في زلط في زلط فوق الزلط ده تحت اشارات المرور وكده انت ماشي في شارع الزلط ده العربيه حقتك حر لكن في قيود في زول ماشي قدامك وفي زول جاي من الشارع الثاني بتتجاوز ما حر في الشارع ده خلي في سريعه ربنا في الشارع ده جاي ماشي عربيتك سمحه جديدة لنش الإشارة عملت حمراء بتمشي والله يكفتوك يودوك الناخرة يجيك زو الطائر من هناك ولا قلاب يوديك الناخرة بعربيتك السمحه الحرية بتودي الحرية المهمقة دي بتودي في الدنيا دي بتوديك الناخرة بتقتلك عديد تقتلك عديد نصع فوق خلي تحيد يا أخواننا فوق في شهر إعزالة الطيارات الطيارات عندها مسارات معينة ما بيطلع من مسار النهاين ما بقول المسألة دي واسعة على في إشارة ولا في بوليس حركه ولا في وصل بثلاثين الف فوق في تلات فصل بثلاثين لف في طيارة بتطلع وص مصر والله إلا السودانيه إذا في إلا السودانيه ما, ما, ما, ما من النكات اللي بحكوها قال فيه قال في واحد قال خلاص طياره طيارة سودانية كا والطيارة ماشة قال لها مصر الطيار طلع ذكي دارت خارج منه قال لي اخي انا مركب دريب بس بوصلني لحد دونقلة قال <تصفيق> تذكروا عربات الزمان دي دي بابات دي كان بركبها جاء لون واحد دريب بس بركبه قال انا مركب دريب الدريب ده بوصلني لحد دونقلة ما بوديني مصد نهيا كويس يا اخوان فوق فوق الهواء واسع والحرية فيه الطيار ده بروح في الهواء الفوق ده كان ما تقيد بالمسارات المعينة وبيمشي باتجاهات معينه بيهلك دايرين تمشوا البشر بحرته عشان يهلك كل هلاك جاء شنو عصا والفساد العالم الان كله فوت دهور في الاخلاق والقيم والانتحار والحضاره الماديه الساقطه تكون سبب شنو الحريه والخروج عن العبوديه طيب كنت داير اتكلم عن الديمقراطية. ما حقدر أتكلم عنها حتجاوز قد أتكلم عن وسائل انتشار العلمانية وأختم بطرق المواجهة ووسائل مواجهة العلمانية آخر نقطتين وسائل انتشار العلمانية البعثات الأكاديمية في خارج البلاد فتأثروا بثقافة غيرهم وجاءوا باعتبارهم مقبولون في المجتمع مثقفون فنقلوا ثقافة غيرهم وصاروا علمانيين اثنين استغلال وسائل الإعلام فكريا وتشويشا بمعنى الثاني يوجد القلب عجز الثقات إخواننا العلمانيين عندهم جرأة والناس عندهم حق والإسلاميين جرأة ما عندهم كتاب الصحف والأعمدة والإذاع وشنو ما عارف نحن والذيني ناس بيكتبوا مقالات في الجرائد دي. الجرائد يقرأ كل الناس أي زول يقرأها ما في زول يقول لي ما يقرأ جرائد والله الزول تلقى بي... مع الناس قاعدت والناس يلجأ الجريدة يمشك الجريدة يعاين فيها ويخليه ونستنازل الجرائد ديما مؤثر وين اقتحامنا للجرائد؟ والصحف اليومية السيارة لا عندنا صحيفة لا عندنا جديدة ناطقة ما نحن علمانية العلمانيين بيستغلوا وسائل الإعلام كافه الصحف الإعلام التلفزيون الإذاعات أنت عارف في برنامج في الإذاعة شغال له سنتين اسمه صالون حوا عارف صالون حوا ده؟ بيتكلم عن اتفاقية سيداو وتأصيل علمانية المرأة وب... و... و... و... و... وفصل المراه عن دينها بطريقه سودانيه دارجيه وصلت جميع النساء لو قالون دي اتفاقيه سيداو بيقولوا جري مننا بس بشواكه من مفاهيم ونساء استضافات دراما لحد ما النسوان بيقولوا مفاهيم سيداو بدون ما يقولون دي سيداو حاجه مخيفه كويس في ظل استغلال وسائل الاعلام في ظل عجز الثقات والفضائيات اللي بتجيب قضايا الدين والثوابت ومناقشتها دي كلها بتعمل النهج العلماني ثالثا استغلال الدرجات العلميه دكتور فلان بروفيسور فلان ويستغلوه ويقدموه وينسروا النهج العلماني استغلال المراكز الثقافيه الان يقول لك ندوه في المركز الثقافي الفلاني تلميع تلميح لمنهج الرموز الرياضية والفنية والغنائية على حساب العلماء يخواننا الآن الأسماء اللامعة إن عامة الناس ناس فرفور وثاني سمونه عزيز ولا شنو محمود عبد العزيز أها ما تركوا ما شاء الله عارفين كلكم عارفينه وتاني ذاك بتاع اغاني البنات اسمه نادر خدر أه؟ ويجيبون ليك في الإعلام ومنصقات وكأنهم أبطال تنميع الرموز الفنية والغنائية والرياضية وناس الكرة حدث ولا حرج يخوانا ده, ده, ده شغل العلمانية التكريس للقوميات أكتر ناس بيتكلموا عن القوميات القومية السودانية والهوية السودانية والهوية السودانية دين هم العلمانيين طيب اخيرا كيف نواجه ونقاوم كيف نقاوم ونواجه العلمانية طيب عندنا في مواجهة العلمانية اربعه محاور اربعة محاور خطة عمل لمواجهة العلمانية دي خطة عمل لمواجهة العلمانية. المحور الأول، المحور العلمي. والمحور العلمي في نقاط النقطة الأولى تسليح الأجيال والنشر بالعلم الشرعي الصحيح. والله إذا يواجه العلمانية مواجهة يكرهوا حياتهم. نحن وهم شغالين في شوف علمهم، لماذا نستقطبهم؟ إحنا نستقطبهم. إحنا نسولف بالعلم الشرعي. ده واحد. اثنين. الرد العلمي والنقاش الموضوعي والفكري لشبهات العلمانيين مثل قضية المرأة مثل قضية الديمقراطية مثل قضية الأقليات سائر القضايا التي تطرح دي النقطة الأولى هذا نحره شنو؟ الأول نواجه العلمانية فكريا ثانيا نواجه العلمانية دعويا كيف؟ كشف عواريهم والرد على شبهاتهم وتبصير الامه والمجتمع بدينهم بدين المجتمع وبمنهج العلمانيه ونشر الوعي في اوساط الناس وسد الثغرات الدعويه سد شنو طيب انا حوريكم ثغرات دعويه يا اخواننا هل فكر الناس ان يحارب هذا الغناء الذي هجب على الناس والغناء الهابط اللي اصلا ما بيختلف اثنين في يا تحريمه حتى الغنى بتاع الجواري وضرب الدفوف وطلع البدر علينا ما زيدا يا اخوانا ده كل غنا فارق والله اللسان يعف عن ذكره والله مره ركبت في حفله واشتريت شغال راجل بغني بسمو اغاني البنات نزلت نزلت عديل لكبت حاجه تانيه يا ياخي بيغني غناء، ما أعرف بالضرورة وراجل المرأة ويبشر وشنو كذا فارق، ده شو ده؟ ده زي طلع البطق عليه، يا ناس انتخاف والله أنت؟ ده, ده وايد وقفل, وقفل الموبايل، إن شاء الله ما يفتح زاته. نحن ما ننهملققفل الموبايل. ده شو ده؟, ده؟ ده في في الحفلة دي نزلت عديد. يا ناس الغناء ده بأحرام الواضح المفروشة. بيقى مقبول لدينا كلنا نحن ذاتنا يختج زول سلف ذاته مشغل الإذاعة تجي موسيقى وغنى يستمع يقول في برنامج بعده تجي جاعد مستمع خوزاته الشيد أتبقى عادي للناس معقول القضية دي للدرجة دي. حاربناها كيف هل في ناس سجلوا شريط أنا كنت أتمنى ناس تسجلوا شريط سوداني عن الغنى وأدلته وتحريمه وبالغة بسيطة وتطبع منه آلاف الأشرطة وتوزع على جميع السواقين ده حصل الآن الإزاعة اسمها شنو هي الإزاعة الرابعة دي الإزاعة الرابعة هي هندي كويس؟ 94FM وفي إزاعة الإزاعة بدأ 96FM دين بتاع الحافل حسن؟ يعني مرج من المشاكل الغنى شغال تقول له أكفل المسجل يقول لك لا لا دي وينط وينطلك عشرين في الحفلة يقول لك ما دا ننزل وما له حسنة وممكن واحد يقول له طلع البدر علينا كمان يقول لك إذا عين في طلع البدر علينا وعين في الكلام ده مع ان طلع البدر علينا ما ثابت ما ترى هذا قصة التحكيم حتى لو جينا ناقشنا سنة دا وكذا سنطلع الموضوع السكن لكن عموما في ثغرات دعوية مدان تسك من الثغرات الدعويه روايات الاطفال السلفيه وين؟ شفعنا شفع السلفي بكروا كابتن ماجد وميكي والجرائد دي شو كده ما عارف والوامر والصفاره حسن والصفاره يا صفاره شنو صفاره شنو؟ وعلم الناس علما يستبينوا به سبل الحياه صفاره يا الحسن وصباريا يا ناس والله غير حاجة مغز المغز فينا نحن وين يكتبوا روايات الأطفال دي ما ثغرة شكرا ممكن داعية في وادي وشفعه في وادي والله هذا إشكال ثغرة عظيما من الثغرات رابعا أو ثالثا مواجهة علمانية فكريا المحرر الفكري المناقشة الأصولية لأفكار العلمانية ما تناقشوا لي في تفاصيل حد الردة شو ولا ما في حد الم... حد الردة حد السرقة في عام المجاعة على غوى اللي ما لغو ما تناقشوا في تفاصيل ناقشوا في أصول زين نقاش الأصولي ذا انتم أعلم أمين الله ثم تفنيد شبهات العلمانيين بعمق والرد عليها كتابة تفنيد شبهات العلمانيين بعمق نقاش عمقي بفلسفه بكده تناقشوا تطلع لهم بطلان كلام من داخل كلامهم كويس ده المحور التالت اخيرا المحور الاستراتيجي ولحد يوم الليله لم نتكلم عن مواجهه العلمانيه والخطر القادم بصوره, بصورة عنف واعمال عنف تفجيرات وضرب ده ما بيخدم الدين وما بيصر له إسلام أكلمك بعطل الإسلام في السودان ثاني رجع عشر سنة عشر سنة ده كما رجع مية سنة مات. وشوف أنا احذر الشباب ما في زول يمشيخ الشريف في تنظيمات سرية وخلايا سرية ما عارف البديرة منه ممكن تكون بدير أجلتة استخبارات أو تشتغلوا من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تصبروا على المجتمعات وتحاربوا الفساد بجلد وتركزوا على العقيدة ويتبينوا التوحيد ما تبشي تقول شخصا في حاجات تانية العلمانية لا تواجه بالتفجير والتكفير والضجيء والمشاكل والمسيرات ده ما بحارب له علمانية بل يمكن أن يوطن العلمانية ويثبت العلمانية ويجعل للأعداء فرصة لضرب الدعوة ومصادرة المنابلة المحور الاستراتيجي لا بد من مواجهة العلمانية عن طريق بطريقة علمية تقوم على معلومات وتحليل ودراسات وإحصاء وأرقام ثانيا من المحور الاستراتيجي في مواجهة العلمانية دراسة اتجاهات المستقبل والتركيز على النشر وأرجع لروايات الأطفال والبدائن يا شفعنا الواحد دارع الصباح بدل شهر وال والشنطة مثل مدرسة في المدرسة في شنو حسن وصفان كويس <تصفيق> يعني لها كلها جري والسكوكية و... وأكل طعميه كويس ودار جمه في المدرسة وبعدين الشداء اللي بيعملوا بال بالبشطة لي اسمه شنو؟ أبي في أكياس لي اسمه شنو؟ من جولة بالشطة عدوها <تصفيق> والله مشكل. حتى الأساتذة اللي بيدرسوهم نحن نعرف نوم والله نحن نثق في أساتذتنا في السودان والمعلمين كلهم بالجمله من أحسن الناس ومؤدبين ومحترمين لكن دا إنه ما كنا الأستاذ ما مخيد يا قدامه. بدرس المنهج ده لانهم إنهم يربطوا المسألة بالدين ويجعلوا أنشطة مصاحبة داخل المدرسة يعلموا الأولاد القيم يجوا وقت الصلاه ينبوهم يصليون صلاة جماعة يورون الأشياء دي ده ما في يكون أو قد يكون موجود في بعض المدارس يجي الشارع لعب في الشارع دخل البيت إزبستون اللي اسمها شنوه إزبستون نام ده في يوم من دائم بيقبع ولا مجاهد وريني عالم ولا مجاهد بيطلع بيقبع بعدين وده أبناءنا كلنا الكلام ده ما استثني الا من رحم الله ابناؤنا جميعا هكذا الشارع اللي عبكون دخلت البيت قاعد في الاسميستون في افلام الكرتون ما في بداية المدرسه الشارع النوم إخواننا والله أبناءنا حيضيعوا كده عشان كده انا ارى اقوى اقوى محور استراتيجي في محاربه العلمانيه والحركه الشعبيه الاسره ما الحكومه الاسره لأنه في غياب الحكومة ودورها تقوم الأسرة بدور الأسرة ودور الحكومة في حفظ أديان أفرادها والملتمين إليها وده محور استراتيجي لا بد نركز عليه أخيرا الاستفادة من كل التقنيات في مواجهة العلمانية وملء الثغرات وسد كل, كل ما فيه مساحة الإنترنت نخش التلفزيون نخش الإذاعة نعمل اذاعه نزاحم وهكذا لا بد من استغلال كافه التقنيات الموجوده الموبايل ده يعني تقنيه لو فزع عنده قروش يمشي يديهم قروش يقولون انا داير رساله تمشي جميع الموبايلات حتى تجيك رساله مرات الموبايل اسبوع المرور العربي كويس ولا ما في كلام زي ده أه؟ امن المجتمع شنو كذا ما تقول له؟ التوحيد أول لو كانوا يعلمون كويس لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وزع لي كل الناس آخوان أنا <تصفيق> ولا إخوان أنا بحلم يعني أنا يبدو إنه إنسان خيالي سديد مشكلة أنا لما أنا الخلاصين كنت وين لما يجي أسبوع المرور العربي بقول يا إخوان وضعي لو كان الرسالة دي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بأولا ونسكن لخلق الروح أشياء كان بيكون فيه فائدة آية من كتاب الله ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ما ذو؟ تذكيري بالقرآن في شنو؟ وهكذا توزع على كل الناس هذا خلاصة محاضرة المتهم الثاني أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يتقبل من السامع ومن المتكلمين وا ينفع بها الحضور جميعا ومن تبلغه ومن يبلغه هذا الكلام اسال الله تعالى ان يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك واهله